وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ قُلْ قُلِ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون حين لا يكفون عوجهم النار ولا عذورهم ولا هم يصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم يضرون ولا قد استهزأ بقتلهم. فحاق بالذين تكفرون فحاق بالذين تكفرون منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلككم بالليل والنهار من الرحمن بل هما ذكر ربهم معرضون ام لهم الهه تمنعهم من دوننا لا يستطيعون ان ترى ولا لهم لا بل متدعنا هؤلاء وأبائهم حتى حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ناقصها من أطرافها أفهم الغالبون.